غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب دري يقاد من شجره مباركه يقاد من شجره مباركه زيتون دله شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وَإقامامِ الصَّلَاتِ وَإِتَ إِزَّكَاتِ يَخَافُونَ يَمَا يَخافُونَ يَوْمَ تَتَقََّبُ فيِي القُنوبُ واللَ بِصَّار لَجَزَهُمُ اللهَّهُ أَحسَنَ مَا مِلُ وَيَزيدَهُم مِ فَغْلِه والله يرزق من يشاء بغير حساب الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيم يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُ اللَّهِ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الذين ظلموا قولبي <تصفيق> وقلبون الله اكبر الله اكبر